السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مرحبا نرحب بكم في بيت ربنا ومع سنه نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبت مطاب مطاب مشاكم وتبواتم من الجنه منزلا ايها احبه الله معا معا في هذا الدرس المبارك مبارك في كتاب التذكره في احوال الموت وامور الاخره وقد وقفنا معكم عن الحديث عن الرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن سمره بن جندب قال نذكر لكم الحديث قبل الدخول في الدرس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه فقلنا فقال صلى الله عليه وسلم من را منكم الليله رؤيا قال فان, فإن را احد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فسالنا يوما فقال هل راى من احد منكم رؤيا قلنا لا قال ولكنني رايت الليله رجلين رجلين اتياني فاخذ بيدى فاخرجاني الى الارض المقدسه فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده قلوب من حديد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 فيشدغ او فيشدخ بها راسا فاذا ضربه تهدهده الحجر فانطلق لياخذه فما يرجع الى هذا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هو فعاد اليه فضربه مره ثانيه قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا الى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله, واسفله واسع يتوقد تحته نار فاذا اقترب فاذا اقتربوا ارتفعوا حتى كادوا ان يخرجوا من هذا الثقب فاذا خامدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرا فقلت ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا حتى اتينا الى نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في داخل النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلنا جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلق فانطلقنا حتى انتهينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه عظيمه وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب منا من الشجره بين يديه نار بين يدي هذا الرجل نار يوقدها فصعد بي في هذه الشجره وادخلاني دارا فلم ار قط احسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم اخرجاني منها فصعد بي الشجره فادخلاني دارا هي احسن من الاولى وافضل فيها شيوخ وشباب قلت لهما طوفتما الليله فاخبراني فاخبراني عما رأيت قال, قال نعم الذي رأيته يشق صدقه الى قفاه فكذاب يحدث بالكذبه فتحمل عنه حتى تبلغ الافام فيصنع به ما رايت الى يوم القيامه والذي رأيته يشدغ راسه بالحجاره فرجل علمه الله القران فنام عنه فنام بالليل, بالليل ولم يعمل, يعمل فيه بالنهار, بالنهار يفعل به يوم القيامة الى يوم القيامه الى الى الى الامال الامال الامال الامال الامال واما الامال الذي رايت, رأيت في الثقب الثقب الذي اعلاه ضيق واسفله واسع, واسع فهوم الزناة نعوذ بالله من الزنا واحوال الزنا والذي رايت في النهر في نهر الدم ايوه لاحبته في الله هم اكلوا الربا والشيخ في اصل الشجره ابراهيم والصبيان حوله اولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن جهنم والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل فارفع راسك فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب قال هذا منزلك فقال دعاني ادخل منزلي الان قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو است فلو, است فلو استكملته اتيت منزلك ايها احبته الله قال العلماء رحمهم الله لا ابين في احوال المعذبين في قبورهم لا ابين في احوال المعذبين في قبورهم من هذا الحديث حديث البخاري وان كان مناما فمنامات الانبياء عليه السلام وحي, وحي بدليل قول ابراهيم عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فاجابه ابنه, ابنه يا ابا تفعل يا أبا ايش, إيش, عميش عميش إيش عميش افعل ماطئ وامما حديث البخاري ومسلم فتحدثنا المره العاده اي رحمه فلان البول والاستبراء من البول والنميمه اعوذ بالله من النمامين فيدل على ان الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب اذ لا يعذب الانسان الا على ترك واجب وكذلك اذا ازاله جميع النجاسات قياسا على البول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 باب ما جاء باب في التعود من عذاب, من عذاب القبر وفتنته, وفتنته. نعوذ بالله من عذاب القبر قولوا أمين. امين القبر يا اخواني امره صعب, صعب جدا انا تلك أنا الحفره الضيقه الليله ما شاء الله جالسين منعمين, منعمين انت مع اهلك الان تضحكهم ويضحكونك وتلعب معهم والليله التي تليها في القبر اما في قبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار فلابد من العمل أيها الحبة في الله العمل الصالح لا تغطر بهذه الضار فإنها فانية زائلة في لحظة يعني أما تشاهدون أيها الحبة في الله الحثة بتحصل في لحظة المصيبة بتجي في لحظة لما مثلا يحصل حريقة يعني عزيزان الله وإياكم في لحظة إنسان يجي له ساكرة الموت في لحظة وأذكر لكم قصة يعني يمكن اول من يحدد بها هذه القصص معتمن يمن الاثنين من من صاحب القصه هذا حدثنا هذا الرجل وهو رجل يعني ثقه قال بانه كان له جد رحمه الله وغفر الله له وجمعنا اياه في جنات جنات, جنات الفردوس نعم فهذا الجد كان رجل ملتزم على الفطره يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير واذا به في يوم من الايام وقد بلغ ال70 من عمره نادى على, على ولدي تعال يا بني رأيت الليلة رؤيا فما هذه الرؤيا قال له لا, لا ما تضحكش لا علي عليك علي لازم علي تاكل لازم طبق التفاح ده الاول كان بيقطع له تفاح يعني شوف البر بالوالدين كان بيقطع له التفاح وياكل ابوه فقال له ما تضحكش قال له لازم يقول لك الرؤيا الاول وبعدين اكل التفاح ما بتضحكش عليه قال له شفت ان انا مت يا ابني و اتغسلت واتكفن ودخلت القبر وجا لي اتنين شكلهم وحش كده بنفس الكلام ايوه احب اتقول قال جا لي اتنين شكلهم وحش طب انت قلت لهم ايه يا ابوهم قالوا انتوا عايزين مني ايه هو انتوا لكم حاجه عندي قالوا مش عايزين منك حاجه بنفس النص كده شوف الكلام وانتبه الى نهايه القصه انتوا عايزين مني ايه قالوا مش عايزين حاجه وقاموا سايبينه ومشيين قال له بعدين يا <تصفيق> ابن أن شفت الجنة جنة. ودخلت الجنة وشفت القصور والدور وإذا في بيت من الجنة مكتوب عليه انتبه أيها المسلم انتبه أيها الحبيب إن هذا الكلام قال له فيه بيت من الجنة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الرجل سابق ابن الدلو المعلاجد التفاح والله العظيم ما أكل التفاح مات عليك مات على لا اله الا الله, الله. شوف حسن الخاتمه هو بيحكي قصه لابنه قال له يا ابني شفت رؤيا الليله فيها, كذا, فيها كذا, كذا, وكذا كذا وكذا وكذا ومكتوب في على, على بيت من البيوت اللي في الجنة. في الجنه لا اله, لا إله الا الله محمد, الله, الله. محمد الله محمد رسول الله فهذه حسن خاتمه, خاتمة. نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه وان نموت على لا اله الا الله وكذلك زوجة هذا الرجل ماتت وهي تتوضا وما عرف انها ماتت, ماتت, ماتت, ماتت الا, إلا وهذا الولد يخرج يصلي يصل الفجر, يصل الفجر في فاذا بالماء يخرج, يخرج, يخرج, يخرج من من, من تلك الشقه الميه طالعه من الشقه طالع في, في حاج جمال خبط على الحاج ما فيش حاج كسر البصر البصر لقاها وهي قاعده بتتوضى ماتت وهي قاعده كده سنده على رشاش الميه يا ابو فاطمه ومشمره تتوضى كل حاجه فانظر الى الخاتمه يا عبد الله فلا بد من, <تصفيق> من العمل الصالح <تصفيق> لا بد من الاخلاص <تصفيق> لله لا بد من ترك الدنيا بالكليه <تصفيق> خذ منها ما يكفيك <تصفيق> <فيه>. ولذلك <تصفيق> النهارده <تصفيق> لما نيجي ندعي واحد مثلا <تصفيق> نقول له ايه تعال لمحاضره او درس وقت اقول له ايه ولا تنسى نصيبك من الاخر اقول له لا تنسى نصيبك من الاخر والقران بيقول ايه لا تنسى نصيبك ايش من الدنيا احنا والله بنقول النهارده للناس لا تنسى نصيبك من الاخر الناس انغمسوا في الدنيا وغفلوا عن الاخره والموت في, في لحظه ايه وفي, وفي اهوال عظام امامنا يا لا احد تفلل لا بد ان ننتبه من هذا اعمل للدنيا ما, ما, ما في مشكله واكسب ما في مشكله الحلال طالما انه حلال اكسب طيب ولكن, طيب. ولكن, ولكن انتبه يا عبد الله, الله ان يبغتك, أن يبغتك الموت. الموت ان ياتيك الموت وانت, وأنت في غفله, غفلة. ولا بد لك من ورد من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المحاضرات والدروس وطلب العلم ولو قليل الوقت لا نطلب الكثير يعني اكثر من الذاد لان في اهوال عظيمه ولما اكثرت من الأعمال الصالحه كلما كان لك يعني موقف بيناد الله عز وجل باب التعوذ من عذاب القبر وفتنته رواه البخاري ومسلم عن عائشه, عن عائشة ام المؤمنين, المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امراه من اليهود وهي تقول انكم تفتنون في القبول المراه اليهوديه تقول لعائشه رضي الله عنها انكم تفتنون في القبول فرتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما يفتن يهود الرسول الذي قال هذا الكلام انما يفتن يهود ولا نفت النحت قالت عائشه فلبثنا ليالي, ليالي ثم, قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم هل شعرت يا, يا, عائشة يا عائشه انه اوحي الي انكم تفتنون في القبور, في القبور يعني اليهوديه كما قالت اليهوديه واتى الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد, محمد انكم تفتنون في القبور, في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه رضو الله تعالى عليهم هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة وكما يعلمهم القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القضل ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال حتى في تفسير هذا الدعاء قال بأن الذي لم يأتي بهذا الدعاء في آخر الصلاة فليعد صلاة بعض العلماء قال هذا الكلام قال يعيد الصلاة عنه فاحنا في اشد الحاجه من ان ننجو من عذاب القبر والله يا اخوان لو مفيش عذاب في القبر الا اننا يغلق علينا نظره هكذا فهذا عذاب يكفي يكفي ولا ما يكفي يا اخوانا الحبسه السودا دي ما ما تكفيش احنا عايزين حبسه دي تكون روضه من رياض الجنه هتبقى مصيبه لو بقت حفره وحفر النار وعذاب الله لا هروب ولا خروج ولا, هروج ولا, هروج ولا. فيش الكلام ده نصلي على حسن خاتمه وروا البخاري وأحمد والنسائي في كتاب الجنائز عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة الدجال يعني فتنة برضو يا أيها الأحبة في الله فتنة عظيمة تعرفون فتنة الدجال فتنة عظيمة الرجل يعني يذهب اليه مؤمنا ويصبح كافرا وينعدو بالله معه جنه ونار ناره جنه وجنته نار في لحظه عايز احيلك الموت احيملك اللي انت عايزه اعمل لك اللي انت عايزه كله مفيت معظيم وهو موجود الان مسلسل في جزيره من الجزر وقد تحدثنا عن فتنه الدجال ونعيد الحديث عليه مره ثانيه وقيل متى يخرج الدجال اذا قل الحديث عن هذا الرجل ولذلك تسمع حد من الشيخ الان يتكلم, يتكلم في عن فتنة, عن فتنه الدجال على المنابر, على المنابر قليل جدا قليل, جد قليل قليل فيلا احب فلننتبه نسال الله لنا ولكم, ولكم يعني حسن الخاتمه لا ادري ان ذلك. ذلك قالت اسماء يوتا احدكم فيقالوا ما علمك, بيقالوا. بيقالوا. ما علمك بهذا الرجل يعني محمد, محمد صلى الله عليه وسلم فأما, فاما المؤمن او الموقن فيقول, فيقول هو محمد, محمد رسول, الله. رسول الله جاءنا بالبينات, بالبينات والهدى فيه فأجبنا, فيه وأطعنا فاجبنا واطعنا, وأطعنا. ثلاث مرات. مرات ثم يقال له, له نم قد نعلم انك لا تؤمن به فنعما فنم صالحا واما المنافق او المرتاب فيقول لا, لا ادري لا ادري, أدري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا, لأ ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقد قال لا واحد ما بيصليش النهارده وما يعرفش يقرا الفاتحه في, ما. ما في, في ما. ما ناس ما. ما والله من المسلمين, المسلمين لما بيعرفوش يقراوا الفاتحه انا حبيت الفاتحه فاتحه فاتحه جه النهارده رجل لا يصلي عاوز اقول له ما بتصليش يا ابني لو صليت قال لي يا عم الشيخ انا والله يعني كله تمام بس انا ما بصليش قلت له بينك وبين النار أنت موت خروج الروح والمؤمن أيضاً adalah أحبة في الله بينه وبين الجنة خروج الروح المؤمن الصادق مع رده تبرده تعالى الذي يطيع الله عز وجل بينه وبين الجنة خروج الروح والعاص والعزب لا أ хозяب خروج الروح خروج الروح ننتبه أيها الأحبة في الله وروا البخاري ومسل في كتاب المساجد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال يبقى الحديث هذا لاحبته في الليل ما قالش هذا الدعاء يقوله ويتعلمه ويستعيذ به في الصلاه وفي غير الصلاه باب ما, باب ما جاء, جاء ان البهائم تسمع, تسمع عذاب القبر البهائم تسمع عذاب القبر نسال الله العفو والعافيه ونختم, ونختم بهذا الباب, بنهذا الباب روى مسلم في كتابه وصف الجنة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تقلبه عن هذه الدب أو عن هذه البغلة وإذا أقبر ستة أو خمسة ست قبور أو خمس قبور أيها الحبة في الله أو أربعة كذا كان يقول الجريري, الجريري فقال من يعرف من أصحاب هذه الأقب أصحاب من قبور من دي أيها الأحبة بالله النبي سألهم قبور من هذه فقال, فقال رجل أنا, أنا. قال فمتى متى هؤلاء. هؤلاء قال ماتوا على الشرق, على الشرق أو الإشراق, أو الإشراق. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع انا في عذاب في القبر شديد ايوه احبكم وروى البخاري في كتاب الدعوات ومسلم في كتاب المساجد عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت دخلت علي عجوزان من عجائز اليهود من عجائز يهود المدينه فقالت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت لهم عائشه رضي الله تعالى عنها فكذ فكذفتوهما كذبتهن كذبتم كذابين ولم انعم ان اصدقهما فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان عجوزين من عجائز يهود المدينه قالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قال فما رايته بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر وخرج البخاري ايضا وقال تسمعه البهائم كلها كل البهائم كل البهائم قال العلماء رحمهم الله وانما حادث البغله بغله والرسول ركب عليها حادث يعني كادت ان تقلب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت من صوت المعذبين سمعت صوت المعذبين داخل القبر خاف وانما لم يسمعه من يعقل من الجن والانس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الا تدافنوا الحديث فكتمه الله سبحانه وتعالى عنا حتى نتدافا بحكمته الالهيه ولطائفه الربانيه لغلبه الخوف عليهم عند سماع فلا نقدر على القرب من القبر للدفن او يهلك الحي عند سماع اذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار لضعف هذه القوه البشريه الا ترى انه اذا سمع الناس صاعقه صعقه الرعد القاصف او الزلازل الهائله هلك كثير من الناس وين صاعقه الرعد يا لحبه في الله من صعم من صيحه, صيحة, صيحة الذي تضربه الملائكه بمطارق من حديد حتى يسمعه يسمعه يسمع كل, كل من يليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازه ولو سمعها انسان, إنسان لصعد نصلي العفو عن ضربه بتاع الملائكه اللي بتضرب الكافر بمطارق, بمطارق من حديد بيضربه ضرب بين اذنيه يعني لو سمعها انسان لصعد من شده الضرب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 قال ابو محمد عبد الحق الحدثني السقيقي ابو الحكم ابن برجان وكان من اهل العلم والعمل رحمه الله تعالى انهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق اشبيليه فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحيه يتحدثون ودابه ترعى قريبا منهم وقريبا من القبر فاذا الدابه قد اقبلت اقبلت مسرعه الى القبر مسرعه, مسرعة جدا الى القبر فجعلت, فجعلت اذنها ]acing. عليه كانها تسمع تسمع, تسمع, تسمع ما ما ما يجري في, في داخل القبر ثم داخل القبر. ولت <Micha> <Undertate> فاره كذلك فعلت مره بعد اخرى كم مره تسمع وتجري تسمع وتجري قال ابو الحكم فذقرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم <تضحك> انهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم والله عز وجل اعلم بمن كان من امر ذلك الميت اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه اللهم اننا نسالك حسن الخاتمه اللهم اننا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اننا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اننا نعوذ, إن نعوذ بك من عذاب القبر اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا الى الخير اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها ياها انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا رخاء سقاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ ولي امرنا اللهم اكفه شر الاشرار وكيد الفجار اللهم ااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح اولادنا ونساءنا وشبابنا واغفر ذنوبنا و وامرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين